أدت في مرقب والليل من سيني قلبي حدرج الرجل للمرقب واشقاني وأدعي الجوال والخلا والصق كفاني هجري طويل ودمعي حرق جهاني أدت في مرقب والليل من سيني ياوبي حدر رجلي العلم وجابي وش وادري الجوال فرع وصق كفاني هادري طويل ودمي حرق فاني وادري على ما اطني المساجيني في معزل لا صدي لهم ده اما من ليس فوق قلب شاكيني جزع دفاتن من في ان تركى الشجاني على ما انطمي واجل المساجين فيما سل الاصيل يقول على هم دعاني اما من ليس فوق قلب شاكيني تزعج بين مثل تحركت جاني وتفك عليها اقبار الليل تبطيني ذكرتني يا حمام الورق خلاني من سب تكشف الدم عنها اللي تعاني لا تحرق القلب جاني منك مكفاني واشبك عليا اكبر الليل تبتيني ذكرتني يا حمام الورق فلاني من سبتك شف الدمع من هلت عيني لا تحرق القلب جاني منك مكفاني من صدق ولا حي يسليني والحال حدر الخطر والقلب حيراني يا ليتني طير واكفاق بالجناحيني واشوف دار على عليها القلب والهاني لا من صدق ولا حي يسليني والحال حدر الخطر والقلب حيراني يا ليتني طير وأكفق بالجنحاني وأشوف دار عليها القرب والهد